ان الله بكم لراؤف الرحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقات أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل نوعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير